النبي عليه الصلاة والثلاث وقته في على من قبل تخلص الولاد النبي الصلاة والثلاث صوحي ذات شبا الله لاعلم وقد اجئت من الثلاث يرتحل إذا شوه الصحاري جاء سلعة أمن ضرس الدرجات جاء طلع فأول درجة لا تستلعة كثي درجة نتركم عليه يا سيدي يا رسول الله يقتل يرجع اجينا فطلا فطلا بجوتير الحبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قاد بذرنجي درجة هو جوت يرجع ويرجع الصحابة اترامي قلوا يا سيدي يا رسول الله حمد الله وشكره وعبد السلام الصح We are the proud. We قال الالبي لو انت تجاربما فانت اعطيت اريد حقي الله الله الله الله اجيب احرق اياه قابل المحاضي كان الحق الرسول عليه الطلاث والسلام قال لعب كل الروح يتقول لعب ناشا لذي قال اتركوا يا ناشا على شوقنا صباح نروح نشوف اولاد فاطي جا من المختار النبي عليه والسلام قالوا يا عكاشة ارسمت لي وثير ظهري خلي عكاشة يضربني فيا الحق الله الله يا سيدي يا رسول الله بي اذا ساءت هي النبي عليه والسلام قال يا سيدي رسول الله اغفر لي ما كان قال قال هذه او مستاني من على مهر الله الله. امام علي ومار عمر بن يمتعود مسك هاكم مستان او هاكم قميس علاه من على وجود ظهر النبي المبارد. فان تعال يا النبي عليه الثلاثه والثلاث. نبقى ايده واربعه في كل اياله يا انقاشه تروح على النصري وناي يفتح لي عندي لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنبلش ينتظر النبي عليه الصلاه يا ربي الله عليه الصلاة والسلام قال يريد تيرا فحر من الله تعالى الله يا الله أكبر يا لا تحرظنا وخاتبك على صوتك إن شاء الله أنت جاء عليك صلاة والسلام وقال أين نشتول أسلامكم فبخير عمر ايها الاخوه الكرام بقينا باطلاع محمد شيء تقدير ونجاح الذريع لرفيقي ورفيقه وزميلنا الذين الله وحده اداه محمد وابو ايوب في هذا